أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء. لا كسبانك لم من الله والله عزيز حكيم فمن تاب من بعد ظلمه وأصلح فإن الله يتوب عليه إن الله غفور رحيم.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 يا أيها الرسول لا يحذنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين آدوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوا يحرفون الكلمة من بعض مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك لَهُ من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أَن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خذ ولهم في الْآخِرَةِ عذاب عظيم